لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارضع لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي لهم من بعد خوفهم أمنا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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤهم النع ولبس المصير يا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 ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم صوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم